والسابقون لون لون من المهاجرين ولا أصل والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرن عترفوا بذنوبهم خالط وملع صالح و. خَرَسَ يئَن عَسَى الله أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ مِن مَّوَالِيهِمْ فَدَقَتًا تُطَهِّرُ وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلمون وأن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم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 وَأَخَوْنَ مُرْجُونٌ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّ يُعَذِّبُهُمْ وَإِنْ مَا يَتُوبُوا عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الَّذِينَ تخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل